لا يضيع بها حديث اليوم اخوه الاسلام وانما ارجو منك كلمه من كلمتي الاولى ان تمضي هذه السلسله الى حيث اريد علما وفهما وعملا فانا لسنا عباد الله قد اجتمعنا ها هنا لسياحه فكريه او لمناقشه علميه تنتهي عند عتبات المسجد فعلموا اني ما صعدت المنبر وظيفه تنتهي هذه الوظيفه او ينتهي حماسها بانتهاء وقت دوام وانتم ما جئتم هذا المسجد واجبا اجتماعيا نجتمع لانفض وانما جئتم واجبا شرعيا ولو ان الاسلام جاء للخطبه من الصلاح نعم الجمعه اصلها خطبه وليست ركعتين اثنتين ومن هنا قال تعالى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فسبعوا الى ذكر الله اي الى هذه الكلمات التي تسمعون الى هذه الكلمات المنبريه فسبعوا اليها بينما كنتم تسعون الى الصلاه فرضا واجبا وحتما اكيد ولكن لتكن هذه الكلمات من الصلوات من الركعتين وجوبا وجوبا من حيث الانصات وجوبا من حيث الخشوع وجوبا من حيث العلم وجوبا من حيث العمل ودعوني من فوق اثبات هذا المنبر ابكي الجمعه الضائعه الضائعه عند خطيب ذهب بالحديث بعيدا بعيدا بعيدا, بعيدا ولا زال يعيش في ايام المماليك الاول خطبته هناك لا ينقطعها الا ان يدعو لقلسوه الغوري او غيره من امراء المماليك ضايعه عند مستمع حسب ان ياتي الجمعه فيجلس ويصلي ويخرج ولا يدري لماذا دخل ولا يدري لماذا خرج هكذا تضيع الجمعه الفرض الاكير التي قال الله فيها فتشعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون ولو تاملتم وذروا البيع اتركوا الحياه كلها لهذه الجمعه اتركوا الحياه اتركوا البيع وهو البيع الذي تدور عليه معاش الناس وحياه الناس ومكاسب الناس لان الجمعه خير وذروا البيع ذالكم خير لكم ان كنتم تعلمون اذا افتعد الجمعه جمعه تجتمع فيها القلوب وتتالف فلتعد الجمعه ذكرا لرب العالمين تحصل به الموعظه الموعظه التي تطرق على القلوب فلتعد الجمعه علما صافيا يتعلم الناس منها ولذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقدره للناس منبر علم ومنبر موعظه ومنبر عمل هكذا يجب ان يعود المنبر وهكذا يجب ان تكون الجمعه هذه الكلمات اقولها بين يدي هذه السلسله وبين يدي الدرس الثاني لكي تعمل هذه السلسله عملها في الامه لكي تعود بنا هذه السلسله عملا وتربية وعلما فيخرج رجل منا من هذه الجمعه وهو يتحسس قلبه فيبلب فيجد ان دبيب الايمان يدب فيه وان شيئا من الايمان قد زاد وان قلبه قد خرج اكثر يقينا لتعود هذه الجمعه الى الجوارح عملا فنخرج منها تطبيقا وعملا ونقول كما قال رب العالمين الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله والالئك هم اول الالباب هذه الكلمه الاولى والكلمه الثانيه لا يطالبني احد من فوق هذا المنبر باعتذار عما شهدت بلادنا قبل ايام فلطشت مسؤولا لست مسؤولا مسلما وليس كل واحد منكم مسؤولا بل ان اشد الناس براءه لهؤلاء ان كانوا مسلمين ومن غيرهم الذين لم يكونوا مسلمين انا لست مسؤولا عن ما حدث ولا يجب علي اعتذار بل ولا يجب على كل واحد منكم لان الذي اصاب كنيسه قد اصاب الاسلام بقدر ما اصابها اصاب الاسلام سمعة سيئه اصاب الاسلام دينا ومنهجا والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قالها يوما من الدهر من اذى ذميا فقد اذاني هذا ما يقوله الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا ما نؤمن به ولذلك اقول ان الذين انطلقوا في موجات اعتذار على ماذا تعتذرون ما اقترفت ايديكم شيئا نعم ولا ينبغي ان نحمل الاسلام جريره رجل ولا ينبغي ان يتحمل المسلمون خطا واحد منهم هل يتحمل النصارى ما فعل يهوذا الإسخريوطي بالمسيح عليه السلام هل يتحملون خيانه يهوذا لأستاذه ولنبيه عليه الصلاه والسلام هو المسيح لا تحملوا المسيح ولا تحملوا النصارى خيانه يهوذا لانه واحد وليس هو كل واحد وكذلك لا تحملوا المسلمين خطا رجل ولا تحملوه على الاسلام لانه ليس هو من الاسلام وليس المسلمون يتحملون جريره رجل وقد قالها القران في ذهبيه من اياته كل امرئ بما كتب رهين كل امرئ بما كتب رهين هذه صريحه في كتاب ربنا فلتس مسؤولا عما حدث ولست مطالبا باعتذار من فوق اعتبات هذا المنبر ولا لهذه فوضى فوضى الاعتذار وفوضى المسامحه التي يرفع بها المسلمون ايديهم وكأن أيديهم هي التي اقترفت هذا الدم وكأن أيديهم هي التي صنعت هذا التخريب فليست هذه أيدينا نعم ليست هذه أيدينا ما اقترفت هذا التخريب وما أهرقت هذا الدم إخوة الإسلام ولنعلم أن الذي أصاب كنيسة أصابا الإسلام بقدر ما أصابها بل أعظم مما أصابها ولدا انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد امرأة مقتولة لما وجد امرأة مقتولة في بعض المعارك لا دم ولا جنايه اشار اليها وقال ما كان لهذه ان تقتل ثم قال انا ابرئ ابرئ عليك ربي مما صنع هؤلاء او مما صنعه فلان او فلان ليعلن الرسول صلى الله عليه وسلم براءته من هذا اقولها عباد الله وتسمعون حتى لا نذهب في دفه الاعتذار المر الذي نسمع وما اقترفت ايدينا لماذا يحمل للعالم جريرة رجل لا هو مني ولا أنا منه ولماذا يحمل الناس الإسلام جريرة واحد لا هو من الإسلام ولا الإسلام منه هل إذا ارتكب طبيب خطأا طبيا في جنبات آخر الأرض يتحمل الصب كله خطأ ويصبح الأطباء جميعا متهمين وكل طبيب يخطئ في كل ساعة من ساعات الضمان كما لا يتحمل الطب ولا يتحمل الأطباء خطأ واحد منهم ولا جريرة واحد فلا ينبغي أن يتحمل الإسلام كذلك ولا أن نتحمل نحن جميعا ولا أن نطالب بعد ذلك باعتذار ولا أن نخرج في زفة دمع كذبة نعتذر بها عما اخترفت أيدي أقوام خاصة ولا نعلم من الناس ولا أحد يعلم على ظهر الأرض إلى هذه الساعة من اخترفها ومن فعلها وعند إذن فهذه أخرى لماذا نسبق بالقول؟ لماذا نثبق في القول ونجعلها جريره مسلم وصاله رجل مؤمن لماذا نطبق بالقول ولا نترك القوس لباريها هو الذي يقرر من فعل وهو الذي يقرر فيه حكم رب العالمين سبحانه وتعالى فلماذا سبق الناس بهذه الدمعات ولماذا سبق الناس باشاره الاتهام الى الاسلام هذا ما يجب ان نسمع والطهاد الثخم وهذه الزفه الكاذبه وهذا الطبل والتصفيق الضائع انما هذا ما يجب ان تسمعه لان كلمه المنبر اقول لكم عباد الله هي الكلمه الصادقه الوحيده في دنيانا حيث ان الله تعالى قال فيها الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله كلمه ليس فيها مجامله كلمه ليس فيها مداهنه كلمه هي كلمه عقل وعلم وفهم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وسبحان الله وما انا من المشركين على بصيره يتكلم الدعاء على علم يتكلم الخطب بعلم يتكلم الخطباء باخلاص هذا هو ما تحمله هذه الكلمات انها قدمت في وعاء اخلاص لا لتهمه الاسلامي والاله تهمه المسلمين من ورائك بجريره رجل ان كان قد فعل لا لتهمه ولا لتزار اخوه الاسلام ولا زالت بلادنا ولست اقولها من فوق اعتاب هذا المنبر رياء او نفاق انما اقولها حقا وصدقا ادين بها رب العالمين والقهه بها ولا زالت بلادنا هي النجم بين البلاد جميعها دينا وايمانا وعلما وفقها واسال العالم من حولكم ان في العالم من حولكم الخطاب الديني خطاب ورقه وانتم تعلمون ما معنى ان يكون خطاب ورقه فهو خطاب موجه لا تكون فيه كلمه الداعيه من قلبه ولذا تفتقد الكلمه هناك الى احساس الداعيه والى شعور الداعيه والى خشوع الداعيه والى فقه وعقل الداعيه وانما يصبح الداعيه الهه ترتقي المنبر ولا يبقى الا ان نسميه يوما من الدهر الداعيه الالي الداعيه الالي كما في حياه الناس من الانسان الالي الخراب الديني في دول اخرى موجه بعصا انه لا يمكنك ان تخطو عتبات المساجد الا ان تحمل بيدك كرسا مغنما تدخل به المسجد وهكذا لا يسمح لك بالدخول الا ان يكون عندك من الكرس ولست ادري بعد اي يكون في هذا الكرت من رصيد يسمح لك بالصلاه ام ان الكرت يردك بان رصيدك قد نفد في صلواتك وفي عبادتك انما انت ها هنا تدخل تدخله طائعا مختارا وتجلس طائعا مختارا وترتقي من باه طائعا مختارا وتتكلم طائعا مختارا اقولها اذين بها ربي واننا نعيش ابدا في تهمه هذا البلد وعمري ما سمعت رجلا سعوديا يسب السعوديه وعمري ما رأيت رجلا سوريا يشتم سوريا إنما هذه البدعة ليست إلا بدعة مصرية خالصة كل واحد يسب مصر حتى تار الناس من ورائها يسبونها بسبب ماذا بسبب أهلها لها آمنوا بمصر ما آمن كل رجل ببلده آمنوا بمصر ما آمن كل رجل ببلده واسكروها ذكرا حسنا ما ذكرها الله في ماذا في كتابه رب العالمين وحسبكم ان يقول ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغث الناس وفيه يعصرون هذه هي مصر القديم ان جاءت يوما من الدهر فستبقى مصر ان خافت يوما من الدهر فستبقى مصر نعم ان جاءت يوما من الدهر فهي هي مصر نعم التي حملت العالم كله على كتفيها فهذا هو العالم الذي يثق في وجهه اليوم وانا اقول العالم ما قال الشاعر الاول اذ قال للناس جميعا وهو يذكر شكواه وسلواه وكانها شحوه مصر بين النجوم اناث رفعتهم للسماء فسد باب ارزاقي وكنت نوح سفين انرسلت حرما للعالمين فجازوني بالاغراق هذا هو جزاء مصر في العالمين هذا هو جزاء مصر في العالمين وهذه العالم من حولها كان ترابا وكان صحراء قاحله موحشه ليس فيها شيء يرد النظر فلما قامت مصر بسعيديها تبني من حولها العالم وتبني الوجود كله هذا الوجود عاده يتركر كما قال القائل الاول بين النجوم اناس رفعتهم الى السماء فسدوا باب ارزاقي وكنت نحسفين ارسلت حرما للعالمين فجدوني بالاضراق اسالوا التاريخ والتاريخ صادق لا يكتب اسال التاريخ والتاريخ صادق لاذب قلبوا صفحاته ايها الناس قلبوا صفحاته نعم فانها تحمل لكم الصدق المبين وتبقى مصر هي مصر حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم سبحانه ادخلوا مصر ان شاء الله امنين هذه ايه من كتاب الله هذه ايه من كتاب الله آيه يحمل كتاب الله الى العالمين جميعا ولا تحسبوا انها ايه زمان او ايه يوم من الدهر انما القران ايه الوجود كله ادخلوا مصر ان شاء الله امنين واسالوا العالم الخائف من حولكم فسيخبركم انه لا ينام احد ويضع جنبه امنا مطمئنا الا في جنباتها والا على شطآن النيلها عباد الله اعود بالحديث بعد هاتين الكلمتين وكانهما مهد له وتقدمه له ونحن اليوم مع الدرس الثاني من دروسنا ذكرا لربنا سبحانه فاين المناذر من ذكره الذكر الذي يملا القلوب امنانا الا بذكر الله تطمئن القلوب والقلوب تقاف والقلوب تتقلب والقلوب تسرف فاهو ذكر الله عز وجل زادها زاد هاداد القلوب يا من اشبعتم بطونكم طعاما وشرابا من كل ما لذ و من كل ما طاب لتكون فاكهه لتكون فاكهه الالسن وفاكهه البطون ما تاكلون والقلوب يئنه لانه جوعا طلبا لساده فاين زاده فيما اخبر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب ونحن نعيش فضيحه اخبر الله عنها في كتابه يقول واذا ذكر الله وحده ما اذت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه ذاهم يستبشرون تعيش فضيحه تقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا نحن نعيش جاهلا مررا بربنا الاله نحن نعيش جاهلا مررا بربنا الاله الذي قال لنا في ايه من كتابه فاعلم انه لا اله الا الله هذا هو العلم لو تعلمون وما بعده جهل جهل جهل حيث قال الله يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا الناس ما يعلمون على الحقيقه الناس ما يعلمون على الحقيقه ظاهرا من الحياه الدنيا وما تعلمون الا هذا العلم العلم بالله ولذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اني لا اعلمكم بالله واخشاكم له ارايت الى ثمره هذا العلم الكبرى هو العلم الذي تتحرك به كل الجوارح المعطله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هذا هو العلم الذي تعمل به الجوارح المعطله هذا هو العلم الذي يصنع خشيه في المجتمع وما ادراكما مجتمع لا يعيش بلا خشيه كل سياكل كلها كل سياكل كلها ويتحول العالم الى غابه مسعوره مسعوره نعم مسعوره مسعوره انه العلم العلم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان لله استع و 99 اثما من احصاها دخل الجنه انه السبيل السير الى السعاده الابديه الى الجنه وما ادرك ما الجنه نام الجنه وما ادرك ما الجنه فيقول من احصاها دخل الجنه ولكن يبقى للاحصاء معنى ليس الاحصاء في ان تعد عبدا في ترنيمه او في اغنيه ليس الاحصاء في ان تعد ادى فتتحول الى اغنيه تطرب بها الاذان انما الاحصاء الاحصاء فيه معنى التقدير فيه معنى العد فيه معنى دقه فيه كل هذا المعنى فليكن علما عمليه علما عمليه تكتسب الجوارح من اسماء الله نعم وتلج الالف باسماء الله وتبشر العيون اسماء الله في كونه وفي عمله وان اليوم مع اسمه الشكور سبحانه الشكور هو الشكور سبحانه ان ربنا لغفور شكور ارايته شاكرا شكورا سبحانه وحقيقه الشكر ما يجازي على القليل ولذا يقال شكور ابته شكور لانه يكفيها القليل لا تطلب كثيرا هو الشكور سبحانه بما يجازي على اعمالنا الى سبع مئه ضعف حتى اصبح الحرف عنده جزاء بعشره والحسه بعدها تتضاعف فتصبح العشره 100 الرجل يقرا كتاب ربه فيقول 100 فيكتبها له الشكور في ميزانه 100 وبعدها يقول والله نضاعف لمن يشاء ولا تنتهي المضاعفه عند 100 تظفر كيف يصبح الحرف عنده ذكرى الحرف عنده من كتابه كيف يصبح 100 حسنه ليتضاعف يتضاعف يتضاعف, يتضاعف فاين اسم الشكور منا قراءه الكتاب ربنا اين اسم الشكور منا ذكر الله وقد علمت كيف يشكر سبحانه على القليل فيضاعفه ولا تنتهي المضاعفه يشكر حتى يثني على عبده في سمواته العلى والشكر ذكر تلك حقيقته واما بنعمه ربك فحدث ولذا قال نبي صلى الله عليه وسلم والذكرها اي ذكر النعم شكر فانه لا يشكر حتى في يوم عرفه لا يشكر ويشكر ويشكر بين ملائكته ثناء ويقول لملائكه انظروا ها اولائي عبادي كيف اتوني شوكه كيف اتوني غبره ويذكره سبحانه في ملئه ثناء فاين الذكر الضائع الذكر الضائع في انانيه هارون هارو وقرون إنما أوتته على علم عندي الذكر الضائع في أنالية السلي الفتي الذي قال أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا أين الذكر الضائع وربنا يذكر يذكر في تموات العلم الشكره حتى ذكره في كتابه تناعا فيقول في أيوب نعم العبد ويقول في غير أيوب عليه الصلاة والسلام واسكر عبدنا ارايته كيف يشكر حتى يذكر ولذا يقال شكور والشكور اصلها في اللغه هي الدبه الممتلئه لبن فكانه يشكر حتى لا ينتهي ذكره لعبده شكرا انه الشكور الشكور الذي يشكر حتى البغي البغي الذي تبارزه ليل نهار بماثيتها وهي شر الماضيه التي لا تتحي منه ساعه وهي تتجرد من ملابسها فلا ترقب عين الله يوما من الدهر تلك البغي التي عاشت تبذل عرضها فجوراً وتضلل بها عباد تضلل به عباده تلك البغي التي تبارز بشر المعصيه المعصيه التي يهتز لها عرشه المعصيه التي يهتز لها عرشه سبحانه المعصيه التي يخلع اللسان فيها ثوب الايمان ما يخلع فيها مابسه فاذا بها لما تسقي يوما من الدهر كلبا فالله يحفظ الجميل في كل ويشكر الجميل حتى في كل فيغفر الله تعالى لها فاين البغي وماصيه واين البغي وذنبا واين البغي سيئه والبغي هي كل سيئه هي كل ذنب هي كل بسيطه فتراه يشكر البغي حتى يشكرها في ثقيا الكلب في ثقيا الكلب لا يضيع عنده الجميل سبحانه ويرده للبغي مغفره ولذا قال ربنا سبحانه ان ربنا لغفور شكور فلما غفر شكر سبحانه وانما كان شكره مغفره ولذا احسن من قال شكر ربك لك ما يغفر لك ما يغفر لك سبحانه فالشكور هو الغفور سبحانه الشكور سبحانه الذي يشكر في جذع الشجره لما كان رجل في بعض الطريق فوجد جذع شجره فقال لا انحيينا هذا عن طريق الناس فما اخذه بعيدا عن طريق الناس فما جذع شجره والطريق يومها واسعه واسعه واسعه انظر كيف يشكر عبده حتى في جذع الشجره سبحانه ويغفر له يعطيه سك المغفره الذي الذي يعود به الرجل من جنوبه كيوم ولادته امه كيوم ولادته امه يتابد سك المغفره عباد الله لا تحقروا من المعروف شيئا وقد رايتم وسمعتم والمتم ما غفر ربكم سبحانه في جذع الشجره ما غفر ربكم سبحانه في ثقيه كلب فلا تضيعوا المعروف وان دقا ولا تداب بالمعروف وان صبر اريت الى ربك يغفر في جذ الشجره اريت الى ربك يشكر في سقي الكلب هذا ما علمت انه شكور شكور سبحانه حتى انه لا يشكر سبحانه ذكرا ولا يشكر سبحانه زياده لا ان شكرتم لا ازيدن لكم رايتم كيف يشكر زياده كيف يشكر ذكرا كيف يذكر في قد انشقرا كيف يذكر كيف يشكر في ثقيا بغي ارايته سبحانه كيف انه هو الشكور ان ربنا لغفور شكور اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم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 واصلي واسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وامامي صل اللهم على هذا النبي الامين الذي جاء هدف الله حق جهاده حتى اتاه الله اليقين ورد اللهم عن صحابته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بحسان الى يوم الدين اما اما بعد ان ربنا لغفور شكور وقوله شكور كما يقرر اللغويون انها جاءت منونه شكور والتنوين في اللغه العربيه يفيد الكمال الوصفيه فهو متصف بالشكر كله الاذ اشكر سبحانه حتى يشكر في مثقال الذره من الخير وكم من رجل يخرجه ربه من بركات النار السفلى وما يخرجه ربه الا شكرا له بمثقال ذره من الخير حتى قال في كتابه ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى شكور لا يضيع عنده ذره من الخير فاسمعوا بل ما لا يخرج بها العبد من دركات النار سفله اسمعتم ما قلت لكم لا تضيعوا المعروف ولو كان بمثقال ذره فإنه لا يضيع عند ربنا حتى قال لك ولو ان تلقى خاطب الوجه بالوجه الطلق الباسم الطلق لا يضيع عنده المعروف سبحانه يشكر كل شكر حتى يضاعف الحسن الى 700 ضيف شكرا كما قال رب العالمين مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء لا ينتهي شكر عند 700 ضعف بل في الحديث يربي لاحدكم سرقته كما يربي احدكم فلوة او فلوة فلوة يعني مهرته تكبر على عينه يوما من الذهر بعد يوم فلا يضيع الشكر عنده ساعة انما يشكر الى قيام الساعة الى سبع ماءة يشكر بل انه لا يذب بشكري حتى يعينك انت على شكره واذا قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ ان يحبك فلا تدعن دبر كل صلاه ان تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فاذا به سبحانه الشكور الشاكر حتى انه سبحانه لا يشكر لك لا يشكر لك فيما يعينك من الشكر انه الشكور سبحانه ما من شاكور سبحانه ارايت الى نبيك صلى الله عليه وسلم رايت الى نبيك كيف بعده شاكره يشكر للمراه الكافره في سقيا ما مع انها اليهوديه واليهوديه في قول الله تكون لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا انها اليهوديه التي لا ترضى عنه ساعه من الزمان ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع بلتهم اليهودية التي تحمل في قلبها كل الحقد والحسد ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد منكم كفارا انها يهودية لم تؤمن فلما سقت نبينا شربة الماء ساعة وجاء بجيش الجهاد جيش الحفظ فاخبر انها مرأة يا رسول الله واولئك قومها من حولها فيامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يعوذ لا جهاد لا جهاد لا يضيع الشكر حتى في شريعه الجهاد ذروه السنام لا يضيع شكر امراه وان كان قومها من حولها كافرين مشركين اريته كيف كان شاكرا بل ويذكر الجميل كل ثعل لا يضيع لما دخل مكه في جوار المطعم بن عري ثم ماذا ثم ماذا جاء يوم بدر الذي يحمل صره صره في اولئك الاسره الذين خرجوا بطرا ورياء الذين خرجوا بطرا ورياء انها ذات الشوك التي خرجت خرجت تستاصل الايمان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد على الارض بعد اليوم اللهم إن تهلك هذه العصابه فلن تعبد على الارض بعد اليوم فلما امكنه الله من رقاب اولئك الذين خرجوا بطرا رياء الذين خرجوا بحدهم وحديدهم يريدون ان يستاصلوا الايمان من جذره عند اذ يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المطعم ويقول ساعه من الزمان لو كان المطعم حيا وكلمني واستوهبني اولئك المتن انهم متن يا رسول الله انما يحفظ جميل المطعم ولو كان في اولئك متن انما يحفظ جميل المطعم ولو كان في اعدائه ويقول لو كان المطعم حي واستوهبني اولئك المتن لو وهبتهم له لو وهبتهم له لا يضيع الشكر ويسكن النبي صلى الله عليه وسلم المطعم والمطعم يومها صار ترابا ترابا بصار رمة وجيفة من الجيف ذهل لحمه في التراب وعظمه تقطع تقطعت اوصاره في التراب واصبح ماكلا للدود والرسول صلى الله عليه وسلم الشاكر لا ينسى الجميل يومه ساع لا ينسى الجميل يومه ساع هذا نبيكم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم لا ينسى الجميل في الكافر بل في العدو بل في اليهوديه في شربه الماء لا ينساه ساعه من الزمان نعم لا ينساه ساعه من الزمان فاين حقيقه الشكر الشكر الضائع في تقبيل الايدي ظاهرا وباطنا هو ما نشكر الا ان حسنا لو علمنا لان اليد التي نقبل هي هي ايدينا هي يا ايدينا ليست يد الله ليست هي يد الله انما ايدينا التي نقبل والله تبارك وتعالى يقول وليعلم كل احد ومن يشكر فانما يشكر لنفسه انت لا تشكر الا لنفس لنفسك على الحقيقه لان ربك غني غني سبحانه وتعالى عن شكرك غني عن كائن الوجود كله عن عرشه اما ملائكته انه الغني سبحانه فمن يشكر فليعلم انما يشكر لنفسه فليشكر انما يعلم انه يحفظ نفسه حيث يقول الله لان شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد ضعوا ايديكم على السر لماذا صارت ال100 في جيوبنا لا تساوي 10 بركه ولماذا صارت ال10 في جيوبنا لا تؤدي ما كان يؤديه الجنيه الواحد يوما من الدهر طعاما وشرابا ورزقا لا تستهم الأيام ولا تستهم أحدا إنما رب العالمين يقول ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد علمت لأن حقيقة الشكر ضائعة أولا ضائع أولا حيث يقول الله اعملوا آل داود شكرا لا تحتدموا الشكره كلمه الاجرى في المساجد نحمد ربنا سبحانه او نشكره في ترنيمه غنائيه او في ترنيمه جنائزيه الشكر لا يقف عند كلمه انما اسمعوا كيف يقول الله اعملوا يا آل داوود شكرا وذكر كيف كان يعمل داوود كيف وجه صنعه الى صنعه الدروع صنعت الدروع الى صنعت الجهاد الى صنعت الحرب نعم هل يشكر الناس ألسنتهم وهي التي تسب ليلة نهار هل يشكر الناس عيناهم وهي التي تبصر الحرامة بل وتشد نظر إليه شدة هل يشكر الناس أذانهم وهي التي تستنع للغناء كل ساعة وتأبى عليها ساعة من القرآن هل يشكر الناس قارحة وهي التي بها يبطشون يبطشون بها بعباده سبحانه أين الشكر حقيقة اعملوا آل داود شكرا وليد وقف ليصلي والسيده عائشه تشفق عليه ان ترى قدمي كيف تورمت كيف تفطرت كيف تشققت حتى يمر في الليله الواحده على ثلث قراني يقرا والسيده عائشه تقول ما قرله هذا انت قد غفر لك والقران قالها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما اخر غفر لك ما كان وما يكون فما تتكلف هكذا ايها النبي الرسول حتى تتفطر القدمان وتتشقق فقال يا عائشه افلا اكون عبدا شكورا الذي غفر يستوجب استولب مغفرته ماذا شكرا ولا يكون الشكر الا بقدر ماذا مغفرته غفر كل ذم ما تقدم وما تاخر فكيف لا يشكر ولو كان شكره في ورم القدمين وتفطر الرجلين كيف يا عائشه ترك حقيقته ومن هنا قال تعالى وقليل من عبادي الشغور حقيقته لا يشكر الله من لم يشكر الناس حقيقته لا يشكر الله من لا يشكر الناس ولذا اين الله يشكر الناس يشكر البغي يشكر رجل في جذع شجره يشكر سليمان فيما ترك له اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب ردوها علي قطف قمسحا بالسوق ولعناه وهنا سليمان ترك الخيل لربه لست اقول تركها اي عقارها كما يقال وانما تركها اما صدقه اما ابيلا ولزجاءه المكافاه الربانيه قال ربي قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي احد من بعدي فلما ترك الخيل لربه صدقه كان جزاؤه ما علمت من الملك الرياح مسخرة تجري شهرا وتعود شهرا الجن الخلق المتمرد هو البناء والغواص من الجن من الطير من الانس كل يدعون وملك سليمان ملك تجري به الروايات لانه سليمان اعمال على داوود شكرا لا يشكر الله من لا يشكر الناس هكذا وضعها النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر ان من لم يشكر القليل ليس يشكر الكثير فاشكر الله في شربة الماء فشربة الماء التي تطفع شكرا كل المذا كل النعم اشكر الله في اللقمة تنزل في الجوف على جوع فانها السبيل لا شكر نعمه ولذا قال من لم يشكر القليل لا يشكر الكثير فحقيقه الشكر في شكر ماذا القليل ولو كان القليل لقمه ولذا جاء في الروايات ان الله لا يضع على العبد ياكل الاكله يشرب الشربه فيحمد ماذا فيحمده عليها فيحمده عليها فهلم الى الشكر حقيقه عملا فهما هلم الى شكر الناس هلم الى شكر حقيقه في شكر ماذا القليل في شكر القليل معلم ويا ويلا من نفعه قارون يا طاع بها الشكر انما افيته على علم عندي لا تحسبوا ان قارون ذهب في التاريخ واحدا بل قارون كثير كثير كثير بل لا تكاد تجد الرجل منا الا امرهم الله قارونا واسال كل احد في نعمه اصبت من يقول هي من عند الله انها مريم انها مريم وحدها من منا يقول هي من يد الله او يجعل ما بين عينيه قوله وما بكم من نعمه فمن الله انما قل احد يقدم السيره الشخصيه تعبت شقيت سهرت بذلت وهكذا وانها كلمه قارون بمعناها لو عليه فيذهب شكر في نزعه قاروريه يذهب الشكر في جحود مر شكا منه العربي الاول فقال علمته الرمايه فلما اشتد تعذ رماني علمته الهجاء فلما هجا هجاني او علمتوه القوافي فلما هجا هجاني شكوى العربي الاول بين النجوم اناس رفعتوا مولى السماء فصدوا باب رزاقي وكنت نوح سفين انرسلت حرما للعالمين فجادوني بالاغراق وقد رايت يشكر ربك في البري ويشكر في جذع الشجره ومن هنا قال ربنا سبحانه وقليل من عبادي الشكور فليكن عزاء الشاكر منا فليكن عزاء الشاكر منا في ربه سبحانه ولذا احسن القائل قولا لا تنظروا الى صنيع الناس معك ولكن انظر الى صنيع الناس مع ربهم فلا ترجو منهم شكرا ولا ثناء وقد رايت الصنيع مع ربهم جحودا وانكارا فبها تعجظ الذين ذهبوا جحودا حتى جحر وجوده الذين ذهبوا جحودا حتى اشمئذوا من ذكره الذين ذهبوا جحودا حتى جعلوا له شريكا في الملك الذين ذهبوا جحودا حتى جعلوا الافعال ليست اليه ولا منه وانما اليهم فماذا يقول العبد بعد وهذا ربنا الشكور اللهم اجعلنا من الشاكرين كما كان نبينا يدعو اللهم اجعلنا لك اجعلني شك لك شكرا واجعلني لك ذاكرا انت ولي ذلك والقادر عليه وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم